124. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا 125. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة 126. وليتبروا ما علوا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 وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَوْهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ولا تزر وازرة وذر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا, ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد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 إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسدف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأنفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأنفوا الكيل إذا كركم وزنوا بالقصواس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا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 ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفعصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة ناثا إنكم لتقولون قولا عظمنا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا 117. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا 118. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا 119. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفطهون تسبيحهم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 نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إذ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أَنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَظَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا عِذَا كُنَّا عِذْرًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا 119. قل كونوا حجارة أَوْ حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسنغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوما دعوكم فتستجبون بحمده وتظنون إن لذفتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَى الْأُمِّيِّينَ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَخْدَعُ الظَّنُّ بَعْضُ على بَعْضٍ وَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلْ إِنَّ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِي خَلَقُوا لَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ لَعَنَهُمْ وَلَا تَحْمِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ بِغَيْرِ اللَّهِ رَبًّا وَلَا اسْنِئَتَ يَوْمَ أَقْرَبُ وَيَرْضَوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَرَ عذاب رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِنْ من قَرِيَةً إِلَّا نَحْنُ مُلْقُونَ لَهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَ عَنا أَن نُرُصِلَ بِالآياتِ إللاا أَن كَذذَّلَ بِهَا اللَوَّلُون وَآتَن ثَمودًا الن قتَمُ بَصُرَة فَولَمُرهَا وَمَا نُرصِلُ بِالآياتِ إلاا تَخفَا وَيْخُلناا لَكَ إِ رَبك حاقَ بَّ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 قال ارايت كذا الذي كرمت علي لان اخترتني الى يوم القيامه لا احتنك من ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعكم فان نجا ان مجزاكم جزاء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 أم مِنتُم أيم عيدكُمْ فِي تََة أُخْرىَ فَوصلِلَ عَلَْيكُمْ قاسُ فَ مِنَ الردح فَالغِقَكُم بِماَا كَفرَْقُْ ثمَُّ لا كَجبلَُمْ عَلَْننا بِن تَب وَلَقدَدكَ وَنابَن آدَن حَعملناهُم فِي الْبَر وَالْبَحْرِ مَ ررزَقَنهُم مِنَ القيبات وَفَظلناهُم على كَخيرٍ مِنْ خَلَقَناَا تَفْضولَ يوم نَدعُو كُلُّ أُنَاسٍ بِمَا مِنِّه فَمَن أُوتِيَ كِتَابًا بَيِّنًا فَأُولَئِكَ قَرَّؤُوا كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَفِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن كَذَّبُوا لَيَفْتَرُونَ عَلَى الَّذِي أُنْحِينا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَمْرًا وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركا إليه شيئا قليلا إذا لا ذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ويخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا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 124. ومن يهدي الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزائيا فَرَوْا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَنُورُفَاتًا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَنُورُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا غَائِبًا 124. فأبى الظالمون إلا كفورا 125. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق 126. وكان الإنسان قتورا 127. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات 128. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا ظنك يا فرعا مكبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكم الأرض فإذا جاء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 116. ويخضون للأذقان سجدا 117. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا 118. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا 119. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أن يما تدعوا فله الأسماء الحسنى 110. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت ذلك سبيلا وَقل الحَمدُ للِلَّهِ ال الذي لَ ياتَّخِج وَلَدَ وَلَم يكلَّهُ شَركُون في المُلكِ وَلَم يَكُهُ وَلِبُّم منَِ الزُل وَلَمْ يَكلُلَّ وَلج